فادع لنا ربك يخرج لنا مِنْ تنبت الأرض من بقرها وقفائها وفومها وعدفها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يُثْبِطُونَ الصَّفَا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ذَللكَ ب بأنَّ مم كانَوا يَكفُونَ بآياتةٍ اللههِ وَيَقُتُلونَّ بِّينَ بِغيْرٍ حَقّ ذَلِكَ بِماَاعَق وَكانوا